قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضجاقه